فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين